ما له إن دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون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 بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هديئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصوفة متكئين على سور الصوفة وزوجناهم بحور والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان واتبعتهم ذرية ها بهم الحقنا بهم ذرياتهم وما آلت من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاتحة ولحم مما يشتهون يتنا عليهم غل ما نلهم كانوا مكنون وقبل بعضهم على بعض يتسألون قالوا إن كنا في أننا مشفين فمن الله علينا ووقع بَدَ جَنَّ السَّمَاءَ آتِيَ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ سَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْباً لَنُونَ قُلْتُ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المتربصين أَمْ يقولون تقوله بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء لم هم أم هم أم السماوات والأرض بل هم المصيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعون بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون قريب فهم يكجبون أم يريدون كيدا فالذين كفرواهم المكيدون أم ويروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا يقولوا سحاب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن لَلَّذِينَ ظَلَمُوا عذاباً دون ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُفْظِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الليل